لا شك أن الجميع مفتقر إلى الله تبارك وتعالى والله جل وعلا غني عن عباداتنا وطاعاتنا وصلاتنا ودعائنا سبحانه وتعالى فهو الغني ونحن الفقراء إليه ولهذا أخبر سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أن الخلق جميعا لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم ما زاد ذلك في ملك الله شيء ولو أن الخلق جميعا إنسهم وجنهم وأولهم وآخرهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله عز وجل شيئا فلذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغلي الحميد فالإنسان إنما ينفع نفسه بما يقدم من عمل والله عز وجل غني عن طاعته وعبادته